خير اخوي نعم شو بغي انت منو انا دي جي دافل نعم اخوي انا دي جي دافل مزين وبعدين مزين انا ملك الدسات ازاي حبيبي اقعد اقعد اقعد حبيبي انا مغني راب وياختي ازاي تعمص شوي اقعد اقعد <تصفيق> انا غني روك مزين نحاوي اقعد انا مازل دس <دص> على شو شمزوي صاب 50 سن اني تسع سنعك انا بكل يحرفوني انا مشهور انا مشهور مانت عليكم اه دي براوس قم بتغلط بالبداية و ما عطيتك وجه وحاولت تسوي نفسك بطل وتسمني وتحط رقمي وتتكبر مسوي لك سالفة في حياتك يا صالوك بس ما كنت تدري اني راح اجيك بيوم وفجر راسك شفت لسانك طوال وما كنت تعرف قدرك اعرف انت منو وانا منو يا بطبوط اعرف اعرف انت منو وانا منو يا بطبوط يقبروس أفكار. دي ام اكس ها, ها. كمان تشكت الساب ماذا فاكس اللي يتحرش فيني أفجر بالكلام واللي سبق روبي ودع الدنيا بسلام حذرتك من قبل وكنت متجاهل منك والحين أقولك تحمل اللي بيجيك من آلام جرحك عميق وانت ما تقدر تجرحني انت أتبرك صلوك وأنا مالب تعتبرني كيف تتجرى ترفع صوتك علي اعرف قدر فنك وشوف وين واصل فني مسوي لك سالفة ابنك الكسخيف اللي يوم تطري كانك بفلام الكرتون مالت عليك وانا دمي خفيف انت عبارة عند دلوعه عقلها عقل مجنون انا ادري لو يجيك مني كف بيحمر خدودك وانا مو بن عادي اصطع البنات لا اصل ولا من لو لا تعرف شيء عن جدودك تتفسف على الصغار وتسوي حركات ما ضفقت جبت ها ها Come on, source. so so Yeah, yeah. المعجبيني تابعوا رابر يسمع أغانيهم ما همهم هم غير لو كان حتى ولد منه وبغي المعجب وغيري ما يعنيه ناس أدواق والحسات خليهم يلتعهم يه يه ما يهزوش يعرفيني لو كانوا يهزو جبال أدر فيهم هذول مجموعة حتالك وأنا شهرتي طبعت بقلوبهم حقد ما ينشاء ما ينشاء الله فيهم أنت ليم أنت بتعلم الزبالك علي إيه. أني أعلم ناس ما تحب تتعلم, تتعلم أقدب وغير محور شيء بحياتهم حياتهم. ليطاف على قبرك يوم يمكن يسلم أو يتذكر عني شي ويترحى مباداته فرق إن الواحد يفهم ويريح البال من يوم ما بديت تدعم انت في القمة تملك yes. الصدارة yeah. وتدربي اليهال no. يغلطون من غير فضل وما يقدرون على المهمة يا أما What What What Yeah <تصفيق> الياهل ما ما تسوي لها مين الصعب تفهمها حتى لو جفت لالعاب مين الصعب تقنعها إلا الصرخ يا دوب تيلي معا نتيجة ولكن بالضرب الشديد أكيد بتسكيتها وانت يا دفل طفل طفل واشكره نسيت المثل قناع كنز لا يفنى حاول تطلع لي فوق من غير اي مجهود وتسيب الكنديامك يا المافل انت تفكر الحين اسلوبك كبير وانت واحد حقير كلامك فلوق واسلوبك رخيص ما ما تغني اسلوبك يا بيلة تحسين وتقعد تفلسف على الملوك يا مسكين في امراض من السال تلقى لها العلاج وامراض مناعه är han mamma till dig? Och du är det här med honom. Det är inte riktigt. Det är inte riktigt. Det är inte بالنقس الزعيم همكم تعرفون كيف توصلون لفنه تتحرج ونسب ونقول الله كريم ما عاش بنكل بن كلب عنه هذا هو الواقع لا تحاولوا تنكروه دمكس ملك والك اللي يدر فيه يقول مثل ما قال روح أوه انتحروه يجرحكم بالكلام مصريكم ما يعني كل منها بدأ يبقى مسبب خرابيط يديعي نساجل ويكثر من خريطة كانت بتكبر وتكون ربا رصيلك في مليون حساب والله ما هي بسيطة بس انت وشكالك تعتبروا صحيح ناس من السنة وانتو الارصيب تفهم كلامي وتحدم متخطيطة ناس من عز وانت هدم Komma, <laughs> <laughs> yeah, yeah, komma. Yeah, komma. Låt oss bli annorlunda. Sånt att jag utstickar bra. Komma, bitch. Så, ah, men skämt inte på قبل لا inte se att jag الحين مندهش من كل bästa? تعرفني är inte لحد jag är اذا av de bästa. ولحنين är رايك فيني وانا är en av de bästa. Det är inte så jag är en av de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 لما yeah. تبغى bring the beat back come on تك فضيحة وسط وسط الجميع ليلى تور مع جوديلا يلا عين ويلك ويا بعد تسبنا يالبلي انتو مين لقينا على بعض واحد اقتبض حدا والثاني اشأوتت الخضع لج العين تك رم مارينا واللي يغلط على الكينج أنا بهينا عشان الكل ما بحاجة أن يتعلمون ويعرفون كيف مع الملوك يتكلمون مش معي واحد يروحون ويتذبون أعرف دوت خذ من قبل لكن يبقى اصيل حتى لو هدى تبشي خفير يبقى مضوح عليك تخوفه كبير ولا تدي اقولك شي ارجع لبلدك وخلك هناك رياض وكمل دربك ديامكس يأمر وعلينا ندمر ديامكس يأشر ونحنا ننفذ واللي بيتكلم لعيونه بنجلع واللي بيتفلسف لمخفى بنفجر ما احبتشتغابي يا ما احبتشتغابي ياه, ياه ياه, ياه, ياه, ياه, ياه, ياه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 قدري زين ايام انت الساعد قلي يا انت كنت وين ايام ايزي مان وايام مستر ايم ولا واحد فيكم اصلا كان موجود عشان تعرف من انت وتعرف من انا لا تحط راسك براسي تراب كلامي بحاقب بنهج شف لحمك بكسر انا عظمك لا ترفع خشمك تراب كف بغير طبعك انت مجنون وليس على المجنون حرق انت معاك وانت مريض نفسي انت لو شفتني بتقعد بالساعات تفسي لو تموت مزرم مثلي كفاهي اني انا من البيج بروس نمسح المصاخن ونوض انواع التيوس خلال جديد عبدت هذا ما صير تهدابين يه يه كمون ستل دون دون دون دون دون ها ها بيج بروس يه يه وا وا وا وا Yeah. Come on. Uh-huh. Down. down. Down. Down. Give me a Aha Uh-huh. me ten. Yeah. Yeah. Come on. انا ما بطول و... اقولك فيه كلمة فيه. هي ركز خلك رجل واسمعني زين ماهز الاسد لا نبيح لا. على الكلاب شوف انت وين ونحن واصلين لوين لا. بالاول لازم تكشف الاخلاط اللي فيك وبعده دور عيب تمسك, تمسك علينا. علينا ليشوفك بالاول يقول الله يشفي فوق اللي بعد ما شقينه قل المره تطلع على نفسك هو انت بيكون لك بره الجماهير ما تقول امك ميتة ومره اختك دايخه عدت لنا صدق ياخي ما يصير ما هم الشباب هالايام الارقم يا خفف فيهم لا تصير موضوعهم هالايام مو, مو ما يفكرون ضيع حد لو كان منو لو ان شاء الله ابوه لازم تحافظ الدنيا تعكف على مو كان تخون يا اني بهول لا تحسب كلام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 يا عكلب باقولك شي مهم انه في التحدي لازم تحترم الخصم لا تستهين يا حمار لا تستهين يا كلب صديق لو شفتك انا بشبع كثر يا دلوع ماما و يا اللي دوم في البيت لو انت فيك خير دام ما سبيت لك ويل كل مرة تقول انك مالك الدسات انت حمار يا عبيط يا بيلك رافسات تغني كلها نفس العبارات ونفس الكلمات مدخل اخذك تحسب انك بيت مصرهم شو رايك فرات تدخل قبيلتك yeah. انت عار على اهلك من فشي لهم كلام لكلام وبيك بتحطه في بالك yeah. في الواقع واقع انت في الواقع واقع مهان والحين تربع صوتك علينا يا تعبان yeah. تذكر يوم يسبون امك انا وقاك وياك yeah. بدت ايدي لك كتبه غني معاك بعد اسبوع يا كلب انصتانت بالدس بتنكر يا كلب بدوسك دوس الحين لو تعتذر بقل لك بوس بي بوز yeah. بوز يا حيوان بوز بوز يا كلب boss motherfucker yeah <abei> ya bad... هذه النهاية أقولها من البداية اسمعني وركز وركزيني ما مر على هذا الزمان يا عصر لو كانت فيه مرسومة حكاية لش هدخل نتسيب ليش مول ما يعانيني طالع نفسك بالمنظرة قول ويش فيني لش هكوون سمعة هاي هدف ليش تكذب على نفسك وتحط عينك بعيني اذا انا بتكلم عن نفسي الكل ينصت ويسمع يستفيد اكيد علم ويفهم لاني مو مبمن سهولة اكتب واغني وارسم بفكار الناس اشياء لها تهتم شي ناس وناس غيرك حاول ويا اخي خذها عبرة وفكر معايا شوف وين بتوصلك هذه البداية كل شيء بالدنيا مزوم له نهاية انا يا ما عشت Ja ما جربت Änje, var det mörkare, men det är bättre än det här. Jag harat och jag harit. Änje, det är inte Hå det här, här är nästa. Här är nästa. Här är nästa. Här är nästa. Här är nästa. Här är nästa. Här är Här بعد له مكانه ومره اقول كلامي سراب لكن كل شيء تحقق معاي بالامانة شوف كيف عشت وكنت وانا صابر لتحاول تخون تغدر وتغلط على الناس مراح تكبر ولا تصير حتى رابر خلي الكل يشوفك بنظرة من الماس تتيس عشان تنجح واصبر وكسب وشوف الواقع بعيونك الثنتين ودخلها بعقلك وبعدها عنه اكتب وغنى عن الخطأ وقول الله يعيد Håliga häliga, håliga häliga, come on, håliga häliga, håliga motherfucker, <zoysiar> håliga häliga, håliga come on, come on, håliga häliga, yeah. Stop, håliga häliga, håliga motherfucker, håliga häliga. Hådär låtten är att حتى لو نصيحة ما يهمني اعتبارك بس الأهم, الأهم إنك تفهم وتصحح أخطاء اللي منها تتألم وخذوم من بيك بروس أحلى, أحلى نهاية هذه النهاية من أول بداية أبلغ سلامي لكل جماهيري yeah كل ربعي لهم أحلى تحايا بلود لاين عبود اكس اكس DMX Yeah, yeah Check this up, yo Check this up, yo Bigger uh, Bros Check this up Håd in näha ja, håd in näha ja, må det vakar. Jo håd in näha in näha ja, jä in näha in in in